ل شركه الهدى ش ر م ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ن و ك ذ ل ك أ خ ا ا ل ذ ا ك ر ي ن و الله ص ب ر فإن ا ل ا ي ض ي ن